الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والساده ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما بعد قال الامام المجد ابن رحمه الله تفسيره الذي يوضحها O ei ansipra se heraja anmmati nakh player, qawwe t несколько mergu Ka'is qa beachinujar pasfirullah ki isti iqiana me føku іlla tμαι shffri dan dezlu mes su искitini Gis me kamuse iш tazhinallah يعلم انهم يرجعون ايوه ما يفسر به القران ان القران الفرد هذه الكلمه كلمه التوحيد لا اله الا الله سبح الله عز وجل في كتابه وذلك في قوله صلى الله عليه الصلاه والسلام انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني يقول تعالى انني براء وهذا النفي الماخوذ من قوله لا اله الا كنا الذي فطرني يعني الا الله وعقيداه وكلمه التوحيد لا اله الا الله لا بد من الجمع فيها بين النفي والإثبات وقال الله عز وجل انا من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هي قرب الطاووس نفي ولو من لله اثبات تمام الدم من الجمع بين النفي والاثبات انما يعد النبي فقط وفاقل النبي عن الاثبات هذا ليس بتوحيد تحييب لابد من الجمع إلى النتي والإثبات في حال الصوفية الذين يقولون لا إله لا إله لا إله نعت مرة أو نحوها ثم يقولون بعد ذلك إلا الله إلا الله إلا الله فهذا ظلال في غير الظلال فذكر الشيخ قمود التويتيا إن الله أن فصل النبي على الإثبات كفر للحياة بالله فهو يفصل النبي على الإثبات وأثناء كرة ثم بعد ذلك يقول إلا الله هذه الآية التي معنا يمع الله فيها بين النبي والإثبات النبي في قوله تعالى إِنَّهِ بَأْ فَصَاءٌ مِمَّا تعبون. تَعْبُدُونَ وإذ ما في قوله تعالى إلا الذي صرمي فهذا اثبات كذلك في قول الله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى سلمه تعالى ان سلمكينا وبينكم ان نعبد الا الله قال مشريف بهذه الشيا قال يا اخي لبعضنا بعضا الحرب هذا من دون الله فانت ولو اقول العدو باننا مسلمون هذه الايه بصوت علي امان عندنا في واقدي نجران ان ساره الذين قضى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم ونظروه وسالوه وحصل بينهم وبينهم كلام طويل وهم ساع من سفار العراق وفي النهايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم المباهمه فقلت تعالى ونجعل ابناءنا وابناءهم فنساء انا ونساكم وعنفسنا وانفسكم ثم نبتعل فنجع اللعنه الله على الخالدين فانا ما قال الذين مبادروا المبادر خافوا ولم يبادروه على الصادق الصدق وذفعوه الجميع انهم يعلمون انهم على باطل وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الايه هي هي معنى لا اله الا الله تقوله تعالى الا نعبد الا الله الا نعبد هذا النجس ان الله اثبات وهذا هو العجل الذي قامت له السماوات والأرض السماوات والأرض قامت على التوحيد والعجل ألا مشرف في عبادته شيئا لأن المسيح الذي تدعمون أنه رب وتعبدونه من جون الله ولا غير المسيح ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من أولياء أن لا نعبد إلا الله ولا نشرف به فيها والخلاصة أن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد كلها ركنان الركن الأول هو النبي لا اله نافيا جميش ما يعبد من دون الله والرس والرسل كانوا الاثبات الاثبات هل نبيث ان انعبدا لله جل وعلا وهذه الشريعه لها شروط ثمانيه يا جماعه الشيخ عبد الرحمن الله جئ. في جمع فجع منها في دين او في دينين العلم واليقين والقبول والشيء الذي صدر ما اقول والصدق والاصلاح والمحبه وفقك الله لما احب واعد جمعها بعضهم في دينين علم يقين واخلاص وصدق كان محبه وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكبران من تسبينا تشوا الاله من الاوثان قد اولى الشرط الاول العلم المنافي للجهل ان علم معناها والشجاعيه من مناهج الشك ان ما يكون عندك شك يعني الحين اليقين انها حق والانحراف من مناهج الشرف والصدق من مناهج الكذب والمحبه من مناهج البغض والانجياذ من مناهج الشر والقبول من مناهج الرب الشرك الثامن ان كفر بما يعبد من دون الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفى ربنا يعبد من دون الله هارما مال هو دمه وحسابه على الله next tabii hadha al qadr sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi al ajma'in